ردت الراس حسين آيات القرآن ردت الراس حسين آيات القرآن كانت أعظم قدره عن إيمانه وفكره كانت أعظم قدره عن إيمانه وفكره آيات القران ايات القران احسيا هل كلمه كتبها اب كربله من دم وريده صاح لي ريد الشهاده ما يمد الذله ايده او لا رفعت بر يرتفع صرح العقيدة بالدنيا ماصيراً ما حبيب وبكل شضحي مستعي يذكرني تاريخ المجيد والهدف هذا الأريدة للحق خلي يصير هالموقف عنوان للحق خلي صير هالموقف عنوان عاشت هاي الفكرة عن ايمان وصابره عاشت هاي الفكرة عن ايمان وصابره آيات القرآن, آيات القرآن رتل راس حسين آيات القرآن رتل راس حسين آيات القرآن كانت أعظم قدره عن إيمانه وفقره كانت أعظم قدره عن إيمانه وفكره آيات القرآن آيات القرآن موقف حسي يا نبو اليم يعكس خلاصه ويقين ساعة اللي بذل دم من أجل تثبيت دين تضحي مع عيك مثل لا سمعنا ولا رأينا حتى اللي يرضع بالمهد قدموا مع خاين العهد هذا الصبر مثل أباد صفر ثاني مالقي انا جانب سفريره مرضعه الرحمن جانب سفريره مرضعه الرحمن واللي شهد دماحره عن ايمانه وفكره ويل ويش هدمنا عن ايه معانا وفي يكره ايات القران ايات القران رتل راس حسين ايات القران رتل راس حسين ايات القران شاهدت اعظم قدره عن ايمانه وفكره كانت اعظم قدره عن ايمانه وفكره آيات القران ايات القران احسانا مع غره الدنيا اكل مظاهرها وخداعها اتواني الحكمة الباري ومعابدة نفسي جزحه او ظلت بكل زمن تدوي صرخة حسين الرفقه من صاح ماطخ هامتي النشر والتوزيع, والتوزيع مؤسسة الخليجة الإسلامية, الإسلامية ما تذل من تتبعها وش وصى نحسين يا أهل الوجدان وش وصى نحسين يا أهل الوجدان ناخذ هاي العبراء عن ايمان مع ناخذ هاي العي عن أي مع فييك آيات القآ آيات القآ حسين آيات القرآ ردت الرأس حسين آيات القرآن كانت أعظم قدره عن إيمان وفقره كانت أعظم قدره عن إيمان وفقره آيات القرآن آيات القرآن